قرب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما ضراء.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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِنَّا مَغَانِم لَّتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا